من حقوق, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق الوالدين من حقوق إن الولد مهما بالغ في بر والديه إذا مات والده يندم أنه لم يزد بر لما يدركه من عظمي تلك النعمة ومما يعينه أيضا على بر والديه أن يدرك أن الدنيا كلها قليلة وأن متاعها كله قليل وأن المصير إلى الله وأن الفوز بما يرضي الله سبحانه وتعالى فما الذي يلهيه عن بر والديه اتلهيه الدنيا وهي كلها قليلة أو متاع الدنيا وهو كله قليل والخير كله والكثرة كلها في بر الوالدين والإحسان إليهما والتقرب إلى الله عز وجل بطاعتهما. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. ثم البر سبب لبر الأبناء بالأباء، وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. ومن يعينه على البر أن يوقن أنه مهما عمل من بر. فإنه لن يكافئ والديه نعم والله مهما عمل بن بر فسابقة الإحسان من والديه أعظم من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين. إن الولد مهما بالغ في بر والديه إذا مات والده يندم أنه لم يزد بر لما يدركه من عظم تلك النعمة ومما يعينه ايضا على بر والديه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 والكثرة كلها في بر الوالدين والإحسان إليهما والتقرب إلى الله عز وجل بطاعتهما ومما يعينه على البر أن يوقن أنه مهما عمل من بر فإنه لن يكافئ والديه نعم والله مهما عمل من بر فسابقة الإحسان من والديه أعظم أقل ما في الأمر أنه يبره يبرهما وهو ينتظر موتهما وهما كان يحسنان اليه وهما يرجوان حياته ويعملان على بقائه ما امكنهما ذلك ولذلك روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وما دون ذلك فإحسان الوالدين أعظم من إحسانك وإحسان الوالدين أعظم من برك مهما حصل ومهما كان وأختم بأمر عظيم ألا وهو قراءة سير الصالحين في بري الوالدين فقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في بري الوالدين وأضرب شيئا من الأمثلة أبو هريرة رضي الله عنه كانت له مزرعة في وادي العقيق فكان اذا دخل ارضه صاح باعلى صوته عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امتاه فتقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته فيقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا كلما دخل المزرعه يقول هذا وتقول هي يا بني وانت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا وكان علي بن الحسين كثير البر بامه ومع ذلك لم يكن يأكل معها سبحان الله كثير البر بأمه ومع ذلك لم يكن يأكل معها لاحظ الناس ذلك فسأله سؤالا لما لا تأكل مع أمك وأنت أبر الناس بها فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها ما أعظم البر وما أعظم الإحسان وهذه أمور عظيمة ولو أن تأملنا في هذا الأمر لوجدنا أن فيها اعانه على أن يبر أحدنا بابويه ولا أنسى من الوصية بالدعاء أن ندعو الله أن يكرمنا ببر والدينا وأن يجعلنا ممن أحسن إلى والديهم والله أعلم. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وب. وبال...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 فما الذي يلهيه عن بر والديه اتلهيه الدنيا وهي كلها قليلة أو يلهيه متاع الدنيا وهو كله قليل والخير كله والكثرة كلها في بر الوالدين والإحسان اليهما والتقرب إلى الله عز وجل بطاعتهما من حقوق, الوالدين. من حقوق الوالدين ثم البر سبب لبر الأبناء بالاباء وكذا العقوق سبب للعقوق